وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للنازل الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس إذ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 كنتم اعداء فانف بين قلوبكم اذ كنتم اعداء فانف بين قلوبكم فاصبحت بنعمتي اخوانا وكنتم على شفاح حفرتي من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يوم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 وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إِيمَانِكُمْ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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله نريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أم مَةٌ أُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لهم منهم الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل we gaan de van de kerk van de kerk van van غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله يتلون آيَاتِ الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بالمحروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات een من een وما يفعلوا من خير فلن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 Weer het niet omdat we het niet kunnen veranderen. We hebben het niet omdat we يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا والدوا ما عنتم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 وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوُوُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُوُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضر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 Iedemma, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan, أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين ان يكفيكم ان يمدكم ربكم Alleen 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. bala in 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ من يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الْآخِرَةِ نؤتي منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير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 فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين <تصفيق> يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 Minn kumay, uri dudunyawa, minn kumay, uri dulla, kila, summa, sora, sora, sora, sora, sora,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 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أمنة Wapaa, i fetun, kade ahem methum, al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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن انتم او قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر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 Even en be, hij kan en be, hij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 ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين الا لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم هذا من عند انفسكم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 وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ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 Kulfadewa, een anfusi kumulma, een kuntum, een kuntum, een kuntum, een vrijen bij wat fadli en wijst bechiron bij de die niet alpahu bij hem van halfem ala kouf ala ان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس انن Nasa, kade djama, la kumfort, xaum, fezadaum, imena, u akkoel u, xasbun Allah, u njamelu, kiel. Allah,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 Lijnen jullie ضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا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 قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ قبلي بالبينات بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ in Qabil kezaau, bil baynati wa al Zubur wa al Kitab al Munir. Maut. Wa inna ujura tuwaffun ajurakum yoom al Qiyamah. Faman النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس وَلَا تكتمونه فنبذوه وراء ظهور وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ فنبذوه وراء ظهورهم واستروا به ثمنا قليلا فبئس ما يسترون لا تخسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي 118. ويحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم 119. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 Oom, wat je denkt over de vorming van de hemel en de aarde. <تصفيق> ربنا انك من men, النار in de nar, للظالمين de انصار Rabbana inna sami'na lil imani an aminu birabbikum, rabbikum Rabbana lana wa 'anna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 ذكر الأوثا بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وَأُخْرِجُوا من ديارهم وأزولوا في سبيلي وَقَاتَلُوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم.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 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 110. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب .Ja, een, ja, een, ja, een, ja, een, ja, ja,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 Wanneer en Wua, tu nisa, en swa dukati in nanisla, fa' jon tribina la' kuman, xa' amari.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 119. إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فاذفروا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا Women kana ronnieën, falies, staf, women kana falies, falies, kulbil marruf. Fai da da da fortum ileim, amuadaum, ashidu, alaim, waka fai bilay, chasiva. Lil de mannen is er een deel van wat de ouders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 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم de zeker, als het hondje de hond, en als de وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لم يكن له وَلَدٌ وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّلُسٍ fijn kan er een exwet, ولا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه fain kanen welend, felakum de ribbom in maat raken,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 وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس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 فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Sucubiediging. Taa, iža păzrā aḥdāhum al-moṭṭ, qālā inni tūbṭul ānā, wāl-lazzīn yamūṭūn, w-hum تَرِثُ النِّسَاءَ كَرِهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن وَنَقِعُوا طارا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِسْمًا مبينا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيسَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف إنه كان فائشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعة وأم we hebben het over Nicenez et Comu بهن فان تكونوا دخلتم بهن فلا wahala عليكم وحلائل ابنائكم الذين من